آِهَةَ لا يَخلقُونَ شَيْئو وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمِكونَ لِأَم فُسِهِمْ ضَررَّاء وَلَا يَمكُونَ لِأَم فُسِهِمْ ضََّ وَلَا نَفْعو وَلَا يَمْكُونَ ولا مَتَو وَقَالَ الذيذينَ كَفَرُون إِهذاَا إِللاا إْكُن افتْتَرهُ وَأَآانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَونَ فَقَد جَ أُضُ الْمَو وَزُوراق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 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَّوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا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 اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنها مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثَبُورًا لا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُ ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ على رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ قالوا سُبَبحانَكَ مَا كانَََ بَغلَناَا أَن التَّخِذَ مِن دُِكَ منِنْ أَْلَ أَلَك مَ التَّعْتَهُم وَلكِم مَتَّعتَهُم, متعتهم وَأَبَ أَهُم حتىََّانَسُ الذِكْرَ وَكَانوا قَوْمَ بُوراء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 فإنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء أَن لَّوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا إِذ كَثُرَ بُشْرَا يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما اولئك شر ما كانوا واضل سبيل ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلن اذهب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 وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا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 وَهذاَا مِلْخُن أُجاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَْرزَخَو وَحِجَْم نَحجُورَ وَهُوَ الذي خَلَق مِنَ الْمَ إِبَشر فَجَعَلَهُ نَسَبَ وَصِحْراء وَكَانَ رَبّكَ قَدير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 يَقُولُ <تصفيقوا> لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ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 حسنَت مستقَ الرَّ وَمقامام قُلمَا يعبَاءُ بكُ رَبّ لَول دُعَ أكُْ فَقَد كَذَّبَةُ فَسَوفَ يكُون لزاما.